إنما نفي زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ويحرمونه عاما ليوافق عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله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 فما متى عُلْحَياةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٍ إلَّا تَنْفِعُهُ يُعْذِبُكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَجْتَبِدُ الْقَوْمَ الْغَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إلَّا تَوْصُّعُ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 وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم